إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك الله سبحان الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله صلى الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر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 وجميع سخاطك اللهم إنا نعوذ بك من, من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك اللهم من ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم قضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا إله إلا أنت العزيز الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم مس انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين بعزتك وقوتك يا قوي يا عزيز اللهم من أرادنا وإخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز اللهم اغفر للمسلمين أجمعين الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بنضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد من السماوات ومن الأراضين ومن ما شئت من شيء بينهما وبعد يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله الله الله اكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان